أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم Allahumma albisnabhih alhulal wa askinabhih alzulal wa dfa'bih wa asbiq alayna bih alnjam wa jalna bih عند الشاكرين وعند البلاء من الصابرين